والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملتت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك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 يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائط وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض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 وعليها وعلى الخلق تحملون ولقد ارسلنا روحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أن يتفضل عليكم ولو شاء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 فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا فَكَانَتِ النُّورُ فَسْلُكْ فِيهَا فَسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّ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 في ذلك لآياته وإن كنا لمبترين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فَلَا تَتَّكُ وَقَالَ الْمَلََوْ مِن قَوْمِهِ النَّذينَ كَفَروا وَكَزَّبُوا بِلِقَ إِ آخِرَةِ وَأَْكْرَسْنَهُ وَكَزَّهُ وقطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هليهات هليهات لما توعدون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 قلَ عََّ قَنَّ يُصْبِحٌَّ نَادِمين فَقَذَتتُ مُصطَحَة بِالحَفّ فَجَعََّهُمْ غُذَ فَبحْدَ للِلقَومِ الظالِمين ثمَُّ أَن شَحْنَ مِنْ بَعدم قُرونًا ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ أُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَذْكِرَا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَسْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ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 وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عريم وإن هذه أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَدَرَاهُمْ فِي غَمْرَةٍ رَّجِيمٍ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّ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 ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وخلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخير لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في ضمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون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 حَقًّا وَأَذْكُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مْ تَسْألُون خَْج فَخَراجُ رَبِّكَ خَيير وَهُو خَير الرازطِيين وَإَِّكَ ل تَجُُون إ صراطٍِ مُسْتَقم وَإِنَّينَ لَا يُؤمِنونَ بِن آخَِةِ عَ الصراقِ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعممون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى وَالَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ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 انما تشهون بل اتيناهم بالحق وان لهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا ذهب كل الى اله بما انقض ولعن بعضهم على بعض سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبُّ إِنَّمَا تَرَيْنَ مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَاهُ أَن نُريَكَ مَا لَعِدُهُمْ لِلظَّالِمُونَ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السيئة. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يُصِيبُهُمْ وَقُرْآنُ الْعَزِيزِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ اِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونْ قَالَ رَبِّ لَا تُؤَخِّرُنِي لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّ كَلِمَتَ رَبِّكَ قَائِلُهَا وَمَا أرزق إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت زِينُم فَاُولَٰئِكَ الَّذِينَ قَصُرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مُقَادِرُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَارِحُونَ أَلَمْ تَكُن آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا قالوا رَبَّّنَا غَلَبَتْ عَلَْا شِقُوَةُناَا وَكُن غَوْمًَا ضَّين رَبَّنَا أَخْرِجِنَا مِنهَا فَإِن رُدَنَا فَإِنَّا ظَالِم قالَالَ خْتَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلّمُون نَوَّكَانَ قَرِيبٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قَالَ كَم لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا ابْتِنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ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 لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلى من آخر لا بران له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون